فتخذت من جونهم حجابا فأرسلنا إليها, روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من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 فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ما تحمله قالوا يا مريم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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأذلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 لن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا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 إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين, ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 لقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ